بسم الله الرحمن الرحيم ا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم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 وَآتِ ٱلنِّسَآءَ صَدَقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا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 وَبِالْيَتَامَىٰ لَا تَقْهَرُوا وَلَا تَبْخَسُوا وَادْعُ لِأَرْحَامِكُمْ رَحْمَةَ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ وَبِالْيَتَامَىٰ لَا تَقْهَرُوا وَلَا تَبْخَسُوا وَادْعُ لِأَرْحَامِكُمْ رَحْمَةَ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَسَيَصْنَعُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيهِ أَوْلَادُكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية موصيها أو تراب آباؤكم وأبناءؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصي بها او دين وله الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من ذا الدية التي تنصون بها أو دين وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُصَابِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 وَمَن عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعا منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن مسفيلا والذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تبا و اصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهالا ثم توبون من قلوب فان اولائك يغفر الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظنوا ان لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتين بفاحشه مبينه واشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أن, فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا نِكَاحًا زَوْجٌ مِّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلاَ تَأْخُذُونَهُمْ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَقَامَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ائكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما ورثتم اذلكم ان تثبتوا باموالكم محصنين غير مسافحين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 وذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليوبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 إِن تَنجُتَنَّ بُكَاءَ رَمَاتٍ هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا مَكْتَسَبُ وَلِلنِّسَاءِ إِنْ أصَابُم مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 ان الله لا يحب من كان مخْتَلًا فخورًا الذين يَبقنون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابًا مهينًا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 وَإِنْ تَتَّقُوا حَسَنَاتٍ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهُمْ يَوْمَئِذٍ الشَّهِيدَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَهُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 مِنَ الْغَادِ يُطِ أَوْ لَامَسْتُمْ أَوْ لَامَسْتُمُ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَنْتُم بِهِ فَاتَّمَّ مُصْعِدًا طَيِّبًا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَقَالُوا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَأَنظَرُوا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَٰكِن كَلَّاهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِسْمًا هُوَ مَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّه فَإِنَّهُ لَعِين لَجِدَالُهُم نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لُوطُونَ النَّسَنَقِرَا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا نورا ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 وَنُرِيهِمْ ظِلًّا وَطِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ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 للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أفعلوا وَإِنَّهُ الرَّسُولُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ فُجُورًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَحْلُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَحْضَرْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ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 فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الرَّسُولُ لَعَلَّ جَاءَ اللَّهُ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ ارَجِمْ مِمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجر عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أمن يطلناها الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليكم عن الذين اعمل الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْصُرُوا ثَبَاتٍ أَوْ فَارُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِرَّ أَنفُسَهُ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا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 كان قصير ا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان انكيد الشيطان كان ضعيفا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 وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتُواْ فَخِفْتُمْ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله ووكيلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاحُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَهُنَالِكَ أُولُو الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا والله هو اشد بأسًا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفٌ منها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 اللهم لا اله الا انت لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديث فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهن بما كسبوا اَتُرِيدُونَ اَن تَهْدُوا مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً أَفَلَا تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّو إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَنفُسَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقَطْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَديتكم مسلمة إلى آمنين إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحي رقبة مؤمنة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 يا ايها الذين امنوا اذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا تنتبعون عرض الحياه الدنيا فعن الله مغانمك كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا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 وَثَبَّتَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فان تهاجروا فينا فاولا هيكما اواهم جهنم نموا والساءت مصيرا الا المستضعفين من الهجان والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ ٱصْطَفَاهُ ٱللَّهُ أَن يَعْفُوا۟ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعَ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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا انتم اخلاف لاجادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل وا عنهم يوم القيامه فمن يجادلهم عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثم ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهانا واثما مبيدا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت فَائفتت منهم ان يضلوا كما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمت وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من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 دعونا الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلن انه وله من ينمهم ولا امرهم فلا يبتكم ان آذان الأنام ولا آمرا عنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد قصر صرا مبينا يعذبهم ومنانيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مقواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سنخلهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب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 اِلاَّتِي اَلَّاتِي لاَ تَؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَطْرَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَى بِالْإِثْمِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ رَأَتْ مِنْهُ فَاتٍ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا صُلْحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى أَن تُشْهِدُوا وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تعدلوا بين النساء ولو حرفتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يش يذهب بكم ايها الناس وياتي من اخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سفيعا بصيرا يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فلا تتبعوا الهوى ان تعبدوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تحملون خبيرا يا ايها الذين امنوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْتَ لَمْ قَبْل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 مَزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ اياتهم عن دمم العزه فهن العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ومستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره نكُم إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَهْزِئْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سديله ان المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاهُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَرْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُولَى وَلَا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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا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 فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِغُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَقُبُوا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكَلَهُمُ الْأَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا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 سَعَى اللَّهُ حَدَّثٌ بَعْدَهُ سُلْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْتَ أنزل إِلَيْكَ أَنْتَ لَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتم خير لكم انما الله الههم واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لا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 اللَّهُ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ